أيا من يدعي الفهم إلى كم يأخى الوهم تعب الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخش من الفوت فتحتاط وتهتم بكم تسدر في السهو وتختال من من وتنصب إلى الله كأن الموت معه وحتى مت جافيك وإبطاء وتلافيك طباعة جمعت فيك عيوبا شملها ضم إذا أصخت مولا فما تقلق من ذا وإن أخفقت مسعاك تلضيت من الهم وإلا حنقش من الأصفل تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى وتحتال على الفلس وتنسى ظلم ولا تذكر ما ثم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إلى الوعظ جل الأحزان تغتم ستذر الدم لا دمع إذا عايت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلم كره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 فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب ولا تركا إلى الدهر وإلا أنا وإن سر فتلفاك من اغتر بأفعى تنفث السم وخفظ من ترابيك فإن موت ناقيك وساري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 فقد أفلح مرم ورش مريشه حص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعاد الخلق الوذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزه عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لج اليوم. بذا أصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتراح بآدابي يأتمه